بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الإيمان الإسلامية أنها اختارت لكم هذا الانتاج الذي تم تسجيله باحدث تقنيات الإعلام الآلي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونسأل من الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا ويجعل هذا البلد آمناً مطمئناً إن شاء الله تعالى. هو نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن ومن يضل فلا هادي له.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوان الكرام في هذا الخضم الذي تعيشه الأمة الإسلامية فما علينا إلا أن نذكركم ونذكر انفسنا بأحاديث صحيحة صريحة بين يدي الساعة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحديثه الصحيحة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيفة التي لا تنطق عن الهواء وهي صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني الكرام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث بين يدي الساعة وأقول لكم الآن عدة أحاديث يا إخواني الكرام قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذرا ومنبئا ماذا يكون مصير أمته في آخر الزمان قال في الحديث الصحيح يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا يا رسول الله من قلة نحن يومئذ قال لا ولكنكم كثير إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعنا الله تبارك وتعالى من قلوب أعدائكم من قلوب أعدائكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت هذا الحديث يا إقواني الكرام كما قال العلماء وعلى رأسهم ابن كثير هذا الحديث من عشرات الساعة هذا الحديث بيّن يا إقواني الكرام على أننا الآن في هذه اللحظة ينطبق علينا ماذا يقول دعوني انبهكم ودعوني أفسر لكم ولو بالعامية لأن الأهم من الجمعة يا إخواني الكرام من خطبة الجمعة هو الإنذار والتذكير والموعظة الحسنة فلذلك وجب علينا أن نوصلها إلى ابنائنا وإلى جماعتنا ولو أد ذلك بنا إلى النزول عن درجة اللغة العربية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوشكوا قريب راجاي وعد الوقت راجاي وعد الوقت عليكم الأمم من كل أفق يتنادون علينا يا إخواني كرام من كل مكان اليهود والنصارى وغيرهم من الملل يتنادون علينا من كل مكان كما يتناد الأكلة على قصعتها كما أن الناس جعلوا قصعة بينهم للأكل يتنادون من هنا ومن هنا تعالى يا فلان تأكل وتعالى يا فلان تأكل فكذلك الكفر تنادوا علينا تعالوا تأخذوا من خيرات المسلمين تعالوا لكي تذلوا المسلمين تعالوا لكي تأخذوا ديارهم وأرضهم وأرزاقهم وتبعثروا دينهم تعالوا وهلموا فأجمعوا كيدهم ثم اتوا إلينا صفا يا إخوان كرام انتبهوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله احنا ذاق الوقت نكونوا قلال قال لا لا تكونون كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ما تكون شقلال تكونون كثيرا ولكنكم غثاء كغثاء السيد تكونون مثل تخشت علوات ما فيكم نفع ما فيكم قوة ما فيكم ايمان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ينطبق يا إخواني الكرام على حالنا الآن في هذه اللحظة ونحن الآن كما يقوله كما يقول أهل الإحصاء فنحن الآن مليار مسلم في جميع أنحاء العالم يا إخواني الكرام ولكننا كما قال سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى أننا غثاء كغثاء السيل والعياذ بالله الشكوى لله تبارك وتعالى أصبحنا عن علوان ما فينا حتى نفع يا الكرام وقال رسولنا لما قال تكوننا غثاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعنا الله من قلوب أعدائكم المهادة منكم الله تبارك وتعالى ينزع من قلوب الأعداء المهادة من المسلمين فيصبحوا لا يهبوننا ولا يجعلون لنا حسابا بل يجعلوننا مثل الذباب مثل البراغيث ما يديروننا حساب يا اخوان الكرام يجيبوننا الدوات عن من به لماذا لنقول لك هذا ما هو مش بشر وفعلا والله لا يجعلوننا ولا يجعلوننا حزابا ولو صغيره يا اخوان الكرام هيئه الامم هذه التهم الكافره يا اخوان الكرام تجعل قوانين للضفادع وللكلاب وللانقرده ولكل شيء يا اخوان الكرام ولكن لا تجعل قانون للمسلمين فالمسلمون يقتلونهم أفراد وجماعات ولا أحد يدافع عنهم لا دوله اسلاميه تدافع عنهم ولا هيئه الامم المتحده تدافع عنا من يدافع عنا يا اخوان الكرام يدافع عن الله. اذا الرجعة الرجعة الى الله تبارك وتعالى. فقد نمنا كثيرا. ولقد تأخرنا كثيرا. ولقد هربنا عن الله كثيرا. الرجعة الرجعة كما قال ربنا تبارك وتعالى. عزفت العازفة ليس لها من دون الله كاشفة. المصيبة وصلت. اشكو لي سلكها. بسلكها ربي. ما يسلكها لا ثواريخ ولا معدات ولا دبابات ولا شيء. يسلكها رب سبحانه والقلوب المؤمنه التقيه الناقيه التي لا تخاف الى الله تبارك وتعالى الله وبركاته نريد ان نتمم ما تبقى من اسئله الجمعه الماضيه هذا سؤال من امراه تقول لقد تزوج ابنها بغير رضاها يعني حلفت بالله تعالى أن هذه البنت لا تدخل البيت وفي الأخير غلبها في الرأي وهي اليوم تسأل عن حكم الدين بالنسبة لما حلفت به هذا المرأة هذه حلفت لوليدها قتلها هذا المرأة هذه ما تدخلش للدار فهمنا؟ وفي الأخير غلبها في الرأي ودخلها لها للدار وتزوج بها الله يجعل الزواج إن شاء الله مبارك المهم الحكم نتاع على المرأة هذه ما هو؟ الحمد لله الله تبارك وتعالى لم يجعلنا في ذيق من ديننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من حلف على شيء ثم رأى غيره أحسن منه فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه كي تحلف على حاجة فهمنا وفي الآخر تشوف ذكر الحاجه ما خرجت هذه تبغي تولي واحد يقول لك لا لا راك حلفت ما توليش نتا حلفت بلي ما تدخلش دار قوق ولا ما تهضرش معها بعدا عيب هذا حرام طيب يقول انا رك بغيت نرجع كيف يقول لك الشرع مادام القضيه هذه ترجع احسن لك ملي ما ترجعش ارجع وكفر على اليمين تاعك والتكفير عن اليمين يا اخواني الكرام هو اما ان يطعم اذا كان في يده ميسور ان يطعم عشرة مساكين او يكسوهم فمن كيف يكسيهم يعني قالوا العلماء حتى اذا اشترى له عمامه او كساه اشترى له صروالها او كساه فمن كيف ما يشترك كما قال بعضهم من العمامه الى الصباط هذه هي الكسوة ولكن قال بعض العلماء اذا اشترى له عمامه او اشترى له عباءة او سروالا فقد كساه اذا كان ميسور يكسي عشرة, عشرة مساكين ما استطاع شيء يوكلهم أو يكسوهم ما استطعش يصوم ثلاثة أيام هذه هي كفارة اليمين فيها ثلاث مراحل إما أن يبعم عشرة مساكين وإما أن يكسوهم وإما أن يصوم ثلاثة أيام هذا المرأة تشوف روحها الى روحها ميسورة عندها المال باس بها ماذا بنا احنا باش توكل ولا تكسي لأنك يتصوم واش تستفدنها ما تستفدنها شيء هي جلسة في بطارة يتصوم بينما توكل ولا تكسي يعني المؤمنين يعني الضعفاء استفادوا ناكيف مشجوف ورحمة الله تبارك وتعالى بعباده يجعل الكفارات أولا فيها تخفيف للإنسان الذي وقع في شيء ثانيا فيها تخفيف على الناس الذين يجاورنه من الفقراء والمساكين وغيرهم هذا هو الحكم انتهى والله تبارك وتعالى أعلم ثاني دارت سؤال في ظهر الصفحة تقول أنا أخت مسلمة وحب الله تبارك وتعالى وأخشى عقابه ولقد دخلت عهدا على نفسي بأن لا أدخل الحلاقة مدى العمر ما دامت حرام. وفي ذات يوم تمكن مني الشيطان وذهبت إليها، ولكن تحسرت تحسرا كبيرة وندمت أشد أشد الندم فماذا أفعل الآن؟ هذا المرأة قال قالت تنان خاف ربي ونخشى عقابه والحمد لله نقول لكم يعني بدت الاستجابة تكون بين النساء وين وان كان بلغني عن بعض الأخوة. قال لي بعض من سارهم غضبوا عليك يا الشيخ فهمنا كيف اعلاش قال لك حرمت عليهم الحمام حرمت عليهم الحلاقه صيرت عليهم درت لهم يا اخواني الكرام انا لاني جلس امامكم استغفر الله يا ربي هل انا راهب من الرهبان احلل وأحرم أنا أقول لكم من الآن فصاعدا والله الذي لا إله إلا هو والمسألة لو ما يكونش فيها دليل بين من كتاب أو سنة أو عمل للسلف الصالح والله غير نقول لكم ما نفهمش وقلت لكم أنا من زمن أنا لست عالما وإنما أنا طالب علم نقل قوى العلماء وقلت لكم قال لآن جبت لكم الدليل جاء هذا المرأ وقلت لكم شيفاش تكفر على ذنوبه قلت كلامي كلام الرسول اللي يرد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو مسلم فهمنا كيف؟ المسلم هو الذي يذعن إلى قول الله تبارك وتعالى وإلى قول رسوله بهذا يكون الإسلام اسلام يعني الاستسلام لله ولرسوله قال لك الشيخ زير علينا حرم ما تحرم لاش تحرم رأي عندي لله والله لو ما يكونش التحريم مبين في القرآن والسنة والله ما انتكلموا به ولو ما يكونش كذلك الحلال مبين في الكتاب والسنة والله ما انتكلموا به وإنما يا إخواني الكرام النسان تواعنا لما يبغوش يطيع الله ورسوله يحسب الإسلام صلي وصوم فهمنا كيف تحرص على الصلاة تحرص على الصياب بينما تسيب كم رمسايبين النسافي كذا يخشفتهم رغم يوروهم ويا ويحضروا على الإسلام ويحضروا على عربي وهو مع من فوق للده ويقول لك الإسلام يكشفتهم بينما هذو واش قال عليهم الرصاد لهم باش يشوفوا النساف تعريفون هم يحضروا على الإسلام وهاو ينويبات عليهم وشوف كيف سرعهم لبات عليهم عرايه وشعرهم وحالتهم وح ذا هو الاسلام فهمنا بينما شوفوا النساء تاعنا يسمعوا هنا ونسمعوا حنا باش نبلغو لهم الرصات قال على هؤلاء المتبرجات انا قريت لكم في الخطبه وما تنساو نزيد نتكرر لكم واش قال قال فاني من امتي لا يدخلنا الجنه ولا يجدن ريحها فمنها زوج أصناف من, من الأمة لا يدخلوش للجنة وما يشموش ريحتها يعني يكونون بعيدين عنها وعد يقول الشيخ ريحتها تحالق تبلغ ونقول له ورد في الحديث أنها خمسين سنة وورد أنها ربعين سنة وورد أنها ربع مئة سنة كيف يعني الريحة التاحية توصل مسافة 400 سنة ماشي من الحراش ولا من, من الاربعة مسافة 400 سنة لا يعلموا يعني هذا المسافة إلى الله تبارك وتعالى ما يشموش ريحتها شكون هذا الناس هذو الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم هذا الغضب الشديد بحيث أبعدهم من الجنة وأبعدهم حتى على ريح الجنة ما يشموهاش أسمعوا مليح باش ما يغروش نستعناك ولك هذا وهم الإسلام وامي عادروا عن الكياد في العراق وكذا أما يتوس عاليف ليس لهم دين وليس لهم ثمة وليس لهم مروعه وكل خن الإنسان وكل كام يتكلم والجهاد ما عندهش إسلام هذا سمعت وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صين فاني من أمتي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها زوج من أصناف ما يدخلوش الجنة مش مشرعة أشكونه الصين في الأول لا تسمعه بس ما يقترضون سرتي أنا قولك الشيخ أنا تحلل ولا تحرم والله لا أحلل ولا أحرم للحاجة نتيجة من عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ناقل أنا ننقل ننقل لكم كلام كلام ربي وكلام الرسول كلام العلماء فقط هذا ما قال وصينا المهم واش قال النساء نسمعو عنا نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كعنسمه البخت المائله هلعلوهن فانهن ملعونات لمن لعنهم وربي لعنهم النساء هذو اللي راهم كاسيات عاريات مكتيه وعريانه تشري الطيور بمليون وفي الاخر لما تلبسوا هي الحبوق الرقبه هذيك هذه كسوة يا اخواني كرام يتقول انا كسيت ويقول للرجل انا شريت المرضي الكسوة ويقول شريت البنتي الكسوة وشريت الام للعيد كي لما تلبس تلبس عريانة افهمنا كيف هذا ربي سبحانه ما تدخلش الجنة ولا تجد ريحها كسيات عريات مكسية وعريانة مائلات مميلات تمشي وتتمايل وتميل غيرها تقول ها انت راكي متاخرة تجي لهذيك البنت اللي لابسة الحجاب قولها انت وشفتي انت راكي متاخرة ويضربك الهواء تشوف وتديها مائلات مميلاتية مائلة عن طريق القصد ومائلة عن طريق الحق وتجيب الأخرى تبيلها معها وتديها رؤوسهن كأن سمك البخت المائلة كين ولا ما كيناش الرسول الرسول ما نقول لكم دائما الصحيفة النبوية الحقيقية تتكلم كأنها معنا الآن واش قال للرسول قرن قال عليها يقال لك يخدموا شعرهم ويكركبوه ويطولوه. كينه ولا ما قال ملعونين. وين كركبوه في داري. يكركبوه عند الحلاقة يا اخواني كرام انتبهوا. انتبهوا باش ما يضيعوه. باش تقول لك الشيخ رايحلل ويحرم. انا لا احلل ولا احرم وانما انا انبهكم حتى لا حتى يجرفكم تيار الفساد وتيار الاعداء الذين هم اليهود والنصارى وغيرهم. الحلاقة شكون ترى ان ترى ان اليهود والنصارى هل كانت في الحمام شكون جابوه جابوه الرومان جابوه جابو الروم من عند الرومان وبعدين الاترك جابوه انا والا ان في عهد الرأس عاد ما عندناش حمام يا اخواني الكرام فهمنا كيف ندخلوا نحن للحمام وبعد نخرجوا نجري النساء يدخلوا نحن قد وامدك لدخلوا وما يشمو رحتنا ونحن شمو رحتهم بينما العلماء الصمع ومليع العلماء قال لك الراجل ما كان يجلس فيها الراجل ما تتسلس فيها المرع والمكان يتسلس فيها المرع, فيه المرع ما يتسلس فيها الراجل ولكن هرنا ضايعين نسبوا الإسلام غير الصلاة فهمنا كيف لذلك يا إخواني الكرام ننبه النساء فإذا أتاهم عمر الله وأراء عمر رسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا هذا هو المؤمن حقيقي أما يبدأ خير في شرائع الله تبارك وتعالى هذه تعجبني فيعمل بها وهذه لا تعجبني فلا يعمل بها هذا يا إخواني الكرام لما تروح تشتري خير أما في دين الله تبارك وتعالى وسنة رسول صلى الله عليه وسلم فلا نختار شيئا إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فهمنا كيف لما تجينا الطعام من عند رب الأمر ومن عند الرسلات ما سمعنا واطعنا لما تروح تشري خير يا أخي العزيز ما تديش الراشي وما تديش اللي ماش مليعة بينما الشرع كله مليح فهمنا كيف ونزيد لكم حاجة أخرى الرسول صلى الله يقول في الحديث الصحيح يقول ربي سبحانه خلق الجنة والنار فهمنا أما لما خلق الجنة والنار قال الملائكة قال الملائكة اذهبوا إلى الجنة واذهبوا إلى النار لما ذهبوا إلى النار قال من خلقت الجنة وأني خلقت النار روحوا وشوفوها راحوا الملائكة شافوها شافوا الجنة جاؤوا لي وقالوا له يا ربي لا يسمع بها أحد من خلقك إلا دخلها حق اللي يسمع بها يدخلها الجنة مليحة بزر قالوا يا الله سيدنا ويشوفوا النار لما ذهبوا إلى النار جاءوا لربي سبحانه قالوا له يا رب والله لا يسمع بها أحد إلا وهرب منها اللي يسمع منها يهرب النار هذه اذن واش معناتها اسمعوا مليح واش معناتها معناتها يعني الناس كامل اللي يسمعوا بالجنة يجيو يدخلو كامل يدخلو والناس كي يسمعوا منها يهربوا يعني ربي يخلق النار بعد حتى واحد ما يدخلها يدخل الناس كامل للجنه فهمنا واش دار لها ربي سبحانه الجنه اسمعوا مليح باش تعرفوا بلي رانا نقاوموا رانا نطبقوا راني التيار باراجات تاع الشر اللي جاي حنا فيها بنه القرب وحنا باش ندخلوا للجنه الجنه ما يتاهله ان شاء الله فمنا الجنة ناظ الله تبارك وتعالى حفها بالمكاره الجنة دور عليها المكاره دور عليها الحاجات اللي تكرهها النفس ما تبغيهاش والنار دور عليها الشهوات الحاجات المليحة التي تبغيها النفس قال الملكة ذلك روحوا وشوفوا ورجعوا روحوا راحوا شافوا الجنة قالوا له يا رب لا يدخلها أحد لا يسمع بها أحد أنك حففتها بالمكاره لا يدخلها أحد خلاص رك دورت عليها المكاره سوء صلي أقصد نوض في البرد جاهب طبع ما أعطي مقدير هذه كلها نسمة تبغيهاش فمن كيف النفس كل يوم تبغي تكون سايبه هاملا دير لي بغيت حار كمانا أقول أنا ياك أقضي سيد هامل بينما النار لما دارها الشهوات شفوا الملائكة قالوا له يا رب قالوا يا رب أن الناس إذا سمعوا بها كلهم يدخلونها لأن كل الحاجات التي تبغيها النفس رأي موجودة أسكر، أشرف، أمشي معنسة، أهمل، المرأة تهمل، الرجل يهمل، روحوا، مكنوا له حرب راهم جايين يزروا حتى يضعوا في جهنم لأن النفس تبغي اللي ما يربطها شكيد بيبا سرح على الخيط وخليها تجري فمن كيف؟ بينما النفس تكره اللي يربطها فمنها فيها كربي سبحانه وخلاق بينما زي المؤمن إذا بغيت الجنة تقاوم فمنها كيف تقاوم تيارك الفساد الفسدرة امامك وراك الطبع وراك, وراك كما قال الرسول سلم كأنك قابض على الجمر بحال لك شهد الجمراء وقابض عليها وتشوف ناس كلها سائبة هاملة وانت عندك المقدرة كما هما وراك جالس تقاوم لذلك يا اخواني الجنة, الجنة الجنة ما هي سهلة فمنها كيف الجنة هذه كما قال رب الله تبارك وتعالى ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم اش كون يديها واللي عنده اظهر كبير وسجعة قوية فمن كيف ما يلجلنا رئيسي يا إخواني الكرام بينما النهار يجروا كما الطعم كما لا كنت تفزوا ولا كذا يدروا لهم كذا يأكلوا يبلوا حتى تحت الفخخان فمن كيف بينما الجنة يا إخواني الكرام فيها المتاعب فيها المشاق طريق التحى مليان بالمتاعب وبالشوق وبكذا حتى يوصل الإنسان بينما النار مليان طريق تحاب بالشهوات والملذات والخبور والنساء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منه بطن وراه يجري يجري يجري حتى يطيح في حفره لا يخرج منها أحد همنا كيف بينما الجنة يا إخواني الكرام تجري بشوي وتحيد عن الشوق مننا وتحيد عن مصايب مننا ووطح في حفرة ونسيط تخرج وكذا حتى تلحق الوحد جنان واسع والريحة الدعوة طيبة يتلقوا كل بالسلام ويتلقوا كل ملائكة بالروح والريحان وتدخل وترتاح والدير الجرف وقرجل يا إخواني الكرام والصمع والعمر ما هو سهل أثبت يا إخواني الكرام انتبه رمان فرطين بزاف ثبت في الحديث صحيح أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يؤتى يؤتى بأتعاس رجل من المؤمنين. سمعت ولا ما سمعت؟ وشسمعوا؟ باش تأخذ الأدلة الصحيحة يوم القيامة يجيب ربي سبحانه واحد من المؤمنين حياته كامل تعاسة. كل همسكين غير بشقاء. منيني نظم المصيبة تخفي في خرعم؟ همنا. هيته كل تعاسة. ما شافش الخير كامل. يجيبوا الملائكه اسمعوا باش تقولوا اني في مصيبه ولا راني عيان كل هذه كله احلام هذه كلها منامه يا اخواني الكرام يجيبه يقول له عمرك شفت الخير في حياتك يقول انا حياتي خلا وحليت عيني وانا غير في الشر ولكن صابر الرب سبحانه وانقاوم وعندي ايمان صحيح ما لم لم علين في ايماني ابدا يحكموه الملائكه يغمسه غمسه في الجنه فهمتوا يا غمس في الجنة خرجوه يقولوا له هل رايت شرا قط في حياتك عمرك شفت الشر في الاول قاله قاله من اللي خلقت وانا في تمارك كما تقولتم في يا يحكم الملكي يغمسوه في الجنة خرجوه يقول له الان عمرك شفت الشر في حياتك يقول له انا ابدا وعمري ما شفت الشر كل يوم خير لماذا لان الغمسه الغمسة فقط ماشي عاش ماشي راهي عليه غمسوه برك غمسوه في الجنة وخرجوا قالوا من حياتي كلها نعيم كلها في النعيم ما دام انغمسوني في الجنة هذه خلاص يعني كيما تتعب تتعب تتعب لما تطلع وتولي راجل وتشري سيارة وتبني يقول لك ودي والله تتعب في صغر واش ما تعبك تعب شوف الحمد لله كيفاش شوف الخيرات اللي راهي فيها هذه كلها ضحكة ولا ودي الانسان يتعب هذه في الدنيا فهمنا كيف وبعدين يزيدوا يجيبوا واحد اللي كيما يقولوا العاميه تيزاد وكلوه بالمغرفه تاع كما الكفار الكبار اللي ما يعرفوش ربي سبحانه فهمنا كيف هؤلاء حياتهم كامل في الفسوق والبجور والنعيم والطرب والخمر والنساء والفزاد على اوجهي ما كاش لا هذه ديرها ولا ما شيء كلشي كل شيء عليه شي اذا وش كيفاش كما يقولوا نتوما عاش مخبزها كل شيء ما حتى المرض ما, ي... حتى المرض ما يجيش عمرو طبيب ما شابه ولا دلو بكورة فمن أكيد هذا كما تقولون انتم خفزها عنده كلش ما يخصه ولا شيء عايش في الحرام مية في البيع بدون قيود رأى الجهنم يوم القيامة لما يجيبوه الملائكة هذا أثر في من الكفار قلنا الأول أتعص رجلين من المؤمنين ويجيبوا الآن اغنى رجل من الكفار اللي عاش غير في وفي في الرفاهيه ما شافش لا مرض ولا تعب يغمسوه خمسه في جهنم ويجيبوه في الأول يقولوا قبل ما يغمسوا يقولوا له هل رايت شرا قط عمرك شفت الشر ولا تعرف التماره ولا تعرف العذاب يقولهم من ملي زدت وانا في الخير نعبس الدب وناكل بالدم ونلعب بالدم همنا كيف يدوه يمسكوه يغمسوه في جهنم غمسه ماشي يدخلوه كامل يغمسوه ويخرجوه يقول له عمرك شفت الخير يقول ما رايت خيرا قط عمري ما شفت الخير من اللي خلق وانا في الدمره يا اخي كنت كنت في الخير لماذا يا إخواني الكرام لأن غمسه جهنم أنسته الخير الذي عاش فيه طول حياته لذلك ربي سبحانه لو كان هكذا يخلي الراس عايش ليمتعذ يجعل الرصاص يربط يرفق الحجره على كرشو شريفه يجعل الرصاص لما تنزل المطر تدخل من داره و داره لو كان القضية قضيت على انها الانسان اللي رايه كل مليح هو اللي مؤمن وهو اللي فايت كان الرصاص اللي ما فيش واحد يعيش كما هو يعيش على الدهب ويعيش على كل شيء تخلي سيدنا عمر ناضله الرصاصه و ناضله لما ناضل الرصاصه جنبه الشريف كله حمار من الحصيره اللي نايمه عليها نايمه الحصيره يا اخواني الكرام لما نرشا فسيدنا عمر بدأ يمكن قالوا يا رسول الله كسرى وقيسر ينامون على الديباج وعلى الحرير وعلى الصندوس وعلى... وعلى أنواع من العرائك وعنت تنام على حصير يؤثر في جنبك واشنو هذا الدنيا واش هذه الكفار ينامو على, على الديباج وعلى الحرير وعلى الصندوس وانت تنام على حصيرة جنبك ره أحمق واشنو قلوه احنا يقولوا هيا الله غالب واشنو ديروا اكذا نديروا عندها بينما هو ينظر الى الجنة وينظر الى النار يقول اوه في شكل منها انت يا عمر ركشك بالن يا ربي يعطينا الجنة ويعطينا النار نحن يقولوا يا عمر هؤلاء عجل لهم نعيمهم يا عمر هذا ربي رأعقنا من نعيم في الدنيا هذه الكفار هذه رنا رايحين فمنها كيف وابن مسعود جالي مرة وعده خلا والقاه في نفس الصيفة قالوا يا رسول الله هذه الصيرة هذه راهي بزاف بزهر هل اتخذنا لك وطاعا تتقي خشونة هذا الحصير قالوا نجيبوا لك واحد لي زار الدير فوق الحصيرة هذه باش على الاقل الجنب التأكيرية فمنها كيف واش قالوا قالوا ايه عندك الحق جيب لي قرضة قطيفة واش قالوا قالوا مالي والدنيا هذا سيدنا هذا قالوا مالي والدنيا ولي الدنيا إنما أنا كرجل استظل بذل شجرة ثم رحل أنا قالوا أنا وش على الدنيا أنا جبت الدنيا قالوا أنا كما رجل رأي يمشي لقاف ظل التعشي ونزل عندها وبعدين راح كمل أقريبه أنا ما لي علاقة بها أنا جئت لكم رسالة حطيت لكم وراني رايح ولكن في, في الآخرة شكون عنده المرتبة على رسول الله شكونوا والله ولا أحد ولا أحد المرتبة عرس صلّى الله عليه وسلّم الفير دوس الذي سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى ولكن في في الآخرة إشكون عنده المرتبة عرس عن الله إشكون والله ولا أحد ولا أحد المرتبة عرس صلّى الله عليه الذي سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى يعني عاص ربي الفوق واسقفتها على الدار تعال جنة تعال يديها يعني ما ربي؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم علاش باش لان عفس هذا هذا النفس بسوء اعفسها في الدنيا عفسها في الله سبحانه وكرمه ولذلك الصحابه كانوا نفس الشيء مشوا معاه فمن كيف لما جات الخيرات من عند الفرس وفتحوا المسلمون فتحوا الفرس وجابوا الخيرات والارزاق التي لا يعلمها الا الله وجابوا سيدنا عمر جابوا البساط بتاع كيسرة كان يسمى بساط الربيع هذا بساط الربيع كيسرة هذا عدو الله كان يحكم في الفرس ستة لف سنة ويحكم لما المسلمون غلبوا هؤلاء الطواغيث وجابوا الأرزاق التاحهم. كما شاء الله احنا بإذن الله لما نرجعوا مؤمنين أتقيا عن نغلب نغلبوا كل الكفار ولو اجتمع قيدهم واجتمع شملهم وقفوا الى الله اذن لما جابوا البساط هذا الطول نتاعو 60 متر والعرض نتاعو نفس الشيء جابوه محمد حوالي على 12 بايع هذا البساط هذا يا اخواني ما معليش نقول لكم عليه الشيء اللي رخيص الداخله داخله لما يكسلو الانسان يبدا يغزر فيه الشيء اللي رخيص الداخله داخله هو الحرير خالص هذا هو اللي رخيص اما الباقي فيه الحرير الذهب الفضة المرجان اللؤلؤ الزبرجد شي ما يصوروش العقل سماه بصاق الربيع يعني كي يجي اشتاق كي جيشتا ويروح الربيع كيف يديروهما دارينوا في واحد البهو كبير كما تقولوا انتوا مصالوا كبير ويكسلوه وفيه عبارة عن حدائق وعبارة عن جنات وعبارة عن اشجار يجلسوا فوقه ويشربوا فوقه الشراب فهمنا كيف؟ ويلهاوا فوقه كأن الربيع رهم جلسوا فوقه لنجاة الشتاء فهمنا كيف؟ كيت اشتاء عطوا الربيع لدخل ديارهم فهمنا والمسلمون غلبوهم باش غلبوهم غلبهم بالسوارق والدبابات والطائرات والمظلات والله ما هي غلبهم بالتقوى غلبهم بالقلوب التي كانت أشد عزيمه من الجبال الجبال يا اخواني كرام تخور وتزول وعقوى عزائم الصحابة رضي الله عنهم لم تهزم يا اخواني كرام لذلك سيدنا عمر لما ارسل الخطاب والله كسراء عدو الله يصدجر لما رسلوا الخطاب باش يبدل معه معه. قالوا أما بعد قالوا فإن أسلمت فاني أتركك اسمعوا لي اسمعوا الناس الأولين اللي, اللي كان عندهم العازمة مع الله قالوا أما بعد راني رسدت لك الجنود ورسدت لك الخطاب فإن أسلمت فإني أتركك وبلادك على أن أقيمك على كتاب الله وسنة رسوله قالوا لا بغيت تسلم مرحبا تسلم نخليك مع بلادك وخليك مع غاشيك ولكن تحكمهم بالكتاب والسنة ما تحكمهمش بالقانون نتاعك نتاع الكفر اللي راك تخدم به لا ولا تديهم يعذبوا النار كيما رك تعبد لا قال له لذلك باش تشوفوا الاسلام ما جاش يدي التراب كيما كيما يقولوا الكفار جاي يهجم على التراب لو كانك تقول تسلم ولا ما تسلمش ندير لك واحد يحكمك ونحيلو كلش قال له لا تسلم نخليك على عرشك تخدم بينما أقيمك على كتاب الله وسنة رسوله نعطيك الكتاب ونعطيك السنة تخدم بيهم. طيب قالوا وإن أبيت ولا ما بغيت أسمعوا يا أسمعوا يا أخوان أسمعوا بالعاصي الشباب الذين رم يقولون الجهاد وما تركين الصلاة وجالسين بعتر العشرة بين الصلاة وجرف للجهاد جاهد في النفس يالله لا فامنا كيف قالوا وإذا ما بغيت وإن أبيت فإني قد أتيتك برجال سمعوا مليه. فإني قد أتيتك برجال يحبون الموت كما كما تحبون أنتم الخمر والنساء قالوا ما بعد إذا ما بغيت نرني لك واحد الرجال يبغوا الموت ويتسابقون إليها كما تبغون أنتم أيها الفرثو أيها الروم تبغوا النساء وتبغوا الخمر أنا نرث لك رجال ما يبغوا لا ولا خمر وإنما يحبون الموت ويتسابقون إليه لأنهم يرون أن وراء الموت الجنة يا اخوان الكرام هذا الناس هم اللي جابوا هذا الرزق هذا وجابوا سيدنا عمر لما جابوا سيدنا عمر أبدأ يشوف الخيرات جابوا له قدور من نحاس مليانة ذهب ومختومه بالرصاص جابوها دور مداوش وحطوه أمام أمير المؤمنين وبدا ينظر بدأ يبكي في هذا الرزق وقالوا له يا أمير المؤمنين هذا بكاء ولا يوم فرح يشكر لله تبارك وتعالى سجود الشكر فمن كيف ويلجؤون الى الله تبارك وتعالى لانه هو الذي نصرهم ما كانت عندهم لا تحيا ولا هكذا ولا الله اكبر بلا حتى شيء هو ناجس ما يصليش يقول الله اكبر حتى ابي ابن سلول كان يقول الله اكبر رايس المنافقين كلها عدني يقول الله اكبر الله اكبر عندها مضمونها يا اخواني الكرام لما بدأ يشوف الخيرات هذه اللي جابوها، بدأ يبحث بيده الشاريفة حتى خرج الجبه التاكيسران العباية اللي كان يلبسها ويجلس على حرش التاعه موسع بالذهب والمرجان والفضة وغيرها امسكها اكثر فداودا من عمود منه وعمود منه في لرق. قال انظروا انظروا الى كسرى فقد عد الله الله تبارك وتعالى وترك ثيابه او اعبايت خلها مستطع شير بسها رب العباية كيف باش يا الكرام هل بالدبابات ولا بالطائرات والله بعزمة الرجال المؤمنة التي كانت لا تخور والله لو ان عن امريكا وروسيا كلهم اعطوا للمسلمين السلاح وقالوا لكم هاكوا احدث انواع السلاح يلا جاهدوا اليهود جاهدونا والله لا ننتصر عليهم لماذا لان القلوب فارغه بعيده عن ايمان كنا كنا صلوا ثلاث صفوف في صلاه الفجر والعرنة نصلوا نصف علاش تبدلت الحاله يا المفروض العالي وي الصفوف مكتظه يا اخواني الكرام وين راحوا الناس راحوا يصاروا مع التلفاز وناموا عن صلاه الفجر يا اخواني الكرام صلاة الفجر أعظم من الجهاد والصلاة جميعها أعظم من الجهاد فمن أراد أن يجاهد فليجاهد نفسه هي الأولى انتبهوا يا إخواني الكرام رنا ضائعين لما جابوا البساط هذا الكبير وحلوه هذا وبدأ يخزر فيه ما قال له شاء لنديها فهمنا قالوا ذاكذا ندير له صحابة رضي الله عنه يقطعوه يخسر يعطوه الواحد تكون يدي هذا الخير كله انتق واحد قال له يا عمير المؤمنين هذا البساط كبير وفيه خير كبير ورانا اسمح لك اديه انت يا الدين واش قال له جزاك الله خير قال له والله ما نصحتني والله ما صحتني أنا ندي هذا ندي على الظلم اللي كانوا, كانوا يجسوا فوق ويشربوا فوق, ويشربوا فوق ويشرب. قلب لي يقسم فمن اكيد هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عف في الدنيا هذه الصحابه دعوا عفوا والاتباع عفوا ولا يتابعن الاتباع عفوا ولكن لما وصلت الينا تكالبنا على الدنيا وتركنا الله تبارك وتعالى وتركنا الرسول وتركنا القران لذلك هم لما تركوا الدنيا واحتصموا بحبل الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى مكنهم في الدنيا وخلدهم في الآخرة صح ولا ما هو صح الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلدهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وخلدهم في الآخرة بينما نحن لما مسكنا الدنيا لا جلسنا في الدنيا ملاح ولا في الآخرة عندنا شيء إلا مراحمه ربي لذلك يا إخواني الكرام الرجعة إلى الله تبارك وتعالى والله ورسوله أعلم هذه كلها إسلام. لا يجب دعنا يا أخواني الكرام للناس اللي رأي يقول لك الشيخ رأي ضيق علينا ورأي حلل وحرم والله أنا لا أحلل استغفر الله شيئا ولا أحرمه إلا بدليل وإذا لم يكن هناك دليل بين أقول الله ورسوله أعلم وأسكت ولا يضرني ذلك شيئا أبدا تقول هذا المرأة جزاها الله خير يقول لك لقد ورد في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قد حرم لعن النامس والمتنمس فهل يجوز للمرأة ذات حاجبين عريضين المهم المرأة هذه قرأت جزاه الله خير حديث بغاية تطبقه جزاه الله خير الحديث هو يا إخواني كرام رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح أنه قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله هذا حديث متفق عليه أو هو في أحد الصحيحين حديث صحيح فمن كيف هذا الحديث هذا نرجعه لان هذا خاص بالنساء ونساء أنا رام ضايع لأن يعتذبوك الإسلام هو الصلاة والصيام برج حاجة أخرى حرة كما ما رهم كي ما رامي يقول الحديث هذا لعن الله يعني ما كل اللي لعن ربي سبحانه واللعنة من الله باش تعرفوا ويقول لكم من العلو واش كيرا نظلوا للعلو في بعض خير ما فيها باش فهمنا اللعنة واشنا اللعنة من الله تبارك وتعالى هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى والشيطان واش به نقول عنه أنه ملعون لأنه ألعن وأطرد من الجنة ونقول عنه أنه وراجيم يعني مرور وراجيم لعنوا ربي ونقول ورجموا ربي والمراه هذه لعنها ربي إذا كيف كيف كيف يكيسين لين خدمة خدمة الشيطان والآن الحديث الحديث هذا وشنه لعن الله النامصات والمتنمصات النامصات وشنه يا إخواني الكرام تبعوني مليا يعني المرأة اللي تحكم هذا الحاجب نتاعها تنحيه كامل وتدير تسطر وقال لك هذه يا هي جديدة صحابية بكري مكان وشي ديره بالجاهلية هذه جابوها النهار دركة اوروبا جابتها من بكري يا اخواني كرام كل الحجرين موجوده كل شيء موجود وإنما كان بعض الأشياء خاصة بالعرب كانت بعض الأشياء خاصة بالرومان ومن لما اختلطت العرب بالرومان نقلوا من هذه ونقلوا من هذه لذلك جاء الحديث باش يبين لك المسلمين ويبين لك النصارى كيف إذا هذه اللي تحكم الحاجة بالتحدي أدرك وتخلي على شعره اما تنحيه كامل تقول ربي ما احتاج حاجبك والدير كريو جاكو فرنسا فهمنا هذه هي النامسة دارت في نفسها والمتنمسة يلي تخدم لها زوج النساء و والمتنمسة اللي تخدم لها واللي مخدوم فيها يعني في زوج وإن خدمت هي الروح ملعونة هي وحدها فهمنا النامسة تواشنة والمتنمسة اللي ربي خلق الأحجاب وقال لا أنا صورتك فصوركم فأحسن صوركم ربي سبحانه صورنا وقال حتى واحد ما يستطعي صوركم كمانايا وفعلا لما الإنسان يخذر روحه في الملايه يقول روحه مخدم مليه ما يقولك شلوك ربي دار لعيني هنا ولا وذني منه كنت نطلع مليه اختمنا خدمة ما يعلم بها إلا الله لما هذه كلمة تقول ربي ما نحتاج الحجاب التعكاد عريق ولا مش منه أتناحيه والد هذه ملعونه والمراه تخدم تخدمها ثاني ملعونه إذن هذه النامصه والمتنمصه مشتق الكلام من النمص وهو نتف الحواجب زين والواصله والمستوصله باش هذيك عشه خاصه في يدينا باش ما ندوهمش و نجيبوهم للحفافه تلعب بهم وهم ملعونات وحنوا ملعونين و ملعونه كل اللي يدو الحاجة على الحاجه راهي نالها لانها لان الضرائع لها حكم الغايات الطريق اللي تدي للشر الطريق نفسها شر والطريق اللي تدي للخير الطريق نفسها خير فهمنا ولا ما فهمناش الضرائع لها حكم الغايات وهكذا واشنه الموصل واطله هذه المرأة اللي عندها شعارها طايح ساقط فهمنا كيف يعني عندها رقع في راسها يقول لها لا عليك فلانا عندها شعرها طويل الرحم نقصولها منها خصلة كبيرة ونسكموها ونرفوها وندروها لك فوقرة سكية المظلة اتعشي منورة ويجي الرجل لك ما يفيق لك شي يتزوج بيك افهمنا وهكذا كيما تقول انتم ما باللغة الفرسية ولا العربية العمية تقولوا الباروكه ولا الباروكه ولا لا نجعل فيها شاء الله فهمنا كيف هذه كيه تشروها بالملايين وتحطها كي المظله فوق راسها وتبان في العرس كانها نجمه ولما تروح للدار تلوح المظله تبان كانها شادي فهمنا وهكذا يا اخواني الكرام ربي سبحانه خلق لها شعر قالت له ربي ما نحتاج شعرك الروس اللي داروا لي شعر داروا لي شعر الروح نشريه ونجي وتروح لفرنسا تشريه وتجول الامريكان ولا تروح لاي دوله تشريه دير فوق راسها كما كيف هذه ملعونه نفس الشيء الواصله والمستوفله اللي واصلت نفسها وشراته ولا الاخرى اللي جات ذكرت لها ودارت لها فوق راسها بعض العلماء قالوا لا هذه ملعونه اذا كانت فيها غرر الرجل راح يتزوج بها راجل فهمنا راح يتزوج بها راجل وكنخذ له دارت مظله فوق راسها اما اذا كانت عندها راجل ودارت مظله فوق راسها باش روح هذا الرجل ما فيها باش لا يا اخواني الكرام الحاجات اذا جات من عند الراس صنع سلم ما يجي أحد دواء أحد من العلماء يختص صنع حرام حرام من الراس بقال ملعونه ملعونة الشعر هذا ربي سبحانه خلقنا إلى كان مليح ربي سبحانه راي يشوفه هل شكرت ربي على شعر اللي مليح ما كان مليح هل ربي سبحانه يشوفه إلى صبرت على الشعر اللي ما عندك ما واحد داعم واحد دعوار واحد عرج يشوفه ربي سبحانه هل صبر على عمل دعو هل صبر على عرج دعو همنا كيف وهكذا ولا كفر بربي قال لا لا خلقني عوار ولا لا خلقني ربي سبحانه يوم القيامه يقول لنا ولكن ما صبرت كيف لذلك كتبت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى إذا قضب كريمتي العبد وصبر فليس له جزاء إلا عند الله إلا الجنة قالوا يا رسول الله ما كريمة العبد قال عينيه أسمعون ليه قال الله صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه إلا قضب الكريمتين تعالى عبد عيونه في زوج إلا قضبهم له وصبر قال يا ربنا حمدك ونشكره قد ما يشوفش الآن كنت نشوف الالماني مانيش نشوف يا ربي انت اللي تعطي البصر، انت اللي تعطي العمى راني حمدت وشكرت واشكرت صابر يوم القيامة ما عنده حتى جزاء للجنة على جز وجعينيه اللي برهو كذلك المبتلى يا اخواني الكرام الله تبارك وتعالى اجروا بلك هذا المرض توليت في شعرها أنه شعرها يتساقط بلك انها فرطازة همنا كيف تصبروا الرب سبحانه ويأجرها الله تبارك وتعالى حقا لي صبرت أما إذا ضجرت وما بغت شيء وبدت تحوص على الشعر منه ومن هناك هذه رأي دخول الرب سبحانه ما خلقنيش مليح وانا نخلق روحي مليح همنا زيد الصفة الثالثة والواشمات والمستوشمات المراه اللي توشم والمراه اللي توشم لها تدير الاهلال ولا تدير لاصالب والمصيبه الكبرى يديروا الصاليب في جبهتهم لا كروه عن ساره التي يعبدها النصارى تديرها هي في جبهته وبعدين تصلي الرب بيها ماشي بالوا كبيره هذه فهمنا كيف إذا كانت هذا المرة ملعونة يا إخواني الكرام بالأخص إذا كانت دايرتها وهي تعقل وهي كبيرة فهنا فهمنا كيف أما إذا كانت صغيرة طفلة ليست براشدة. وأهلها هم الذين وشموا لها فاهلها يشملهم اللعن ويشملهم الطرد من رحمة الله بينما هي لا اثم عليها لانها صغيرة وما كانتش تعرف فهمنا ولذلك الان الحمد لله جاء اطباء باب راه طبيب يعني مشهور في البليده ينحي شام قرا في أوروبا وعنده آلات وعنده وسائل وراحوا له ناس يديروا عملية عمليه تاع وبعدين يغسل لهم هذاك الشيب وحده الدواء ويولي حم بيض كان فهمنا كيف فما به للإنسان إذا عرف أنه وشموله الشمول وتاب لله تبارك وتعالى ما فيها بس وكان ميسور من عيد الفلوس يروح ينحل شماذ بشير حق الرب سبحانه يوم القيامة وجهه ويديه الطاهرين وحد يقول لك على يخلم ما نموت الروح ودوده وخلاص يبدل ربي رب يجل واحد آخر يا نقول لكم مرة ستظلم واشقال ليه يبعث المرء على ما مات عليه اي وشنو الكلام هذا ربي سبحانه يوم القيامه يبعثنا كمامتنا متنا اللي موش يم يتبعت واللي كان شاد الكارو يتبع القارو قال قالك القارو الشيخ في القبر ما يرشاش هكذا تقولوا يرشى ولكن الهيئه اللي مت عليها يبعث عليها هذاك يتبعث يسكراني يتبعث سكران ما تكراني تبعث سكران واحد يقول لك راك جبتها من عندك والله ما جبتها من عندي ونعطيكم حديث صحيح غير الحديث الاول اللي قال يبعث المرء على ما مات عليه اللي تموت عليها تتبعث عليها تموت تضرب في الموسيقى وتسمع الغناء يوم القيامه تنوض تغني فمن كيف الناس تخايفه وانت تغني تتكيف تشرب الشراب اللي كائنة لكي ما كنت كيمة التبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك زيدنا الشيخ داني لواحد اخر زيدوا له كائن الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحجة الكبرى التي حضرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم حوالي 120 ألف صحابة حجة لحجها الرسول صلى الله عليه وسلم هي حجة وعداء ثم حجة الوداع واحد من الصحابة وثبت الحديث في صحيح البخاري حديث صحيح وكل العلماء جابوا الحدثان واحد من الصحابة على قد تعو وركم تعرفوا الحجاج لبس الإحرام لizar من الفق من فوق, فوق لizar من تحت هذا ما عندهم متجردين لله تبارك وتعالى ليلبون التلبية الشرعية الناقة تعو هجت به طاح على رأسه فوقصته ناقته فمات آمين النقطة عجلات طح على رسول مات رضي الله عنه يجي نبي الرحمه وش يقولهم يقولهم غسلوه وكفنوه وجنبوه الطيبة ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انفهمكم فيها قال لهم غسلوا خوكم ذليمات غسلوا وكفنوه وما تغطلوه راسه لأن المحرم ما يغطيه راسه لا يمكنهم ان يظلوا هذا بعيد على راسه بينما يجب ان يرفق راسه لا لا غير مريض, مريض من راسه يخافزه هذا شيء اخر قال لهم كفنوه غسلوه وكفنوه وما تديرو له الطيب وما تديرو له الشريحة لأن المحرم لا يتناول طيبا وما تغطلوه راسه خلوه في القبر على راسه عريان فهمنا كيف فعلاش لنا المحرم لنرى ماذا المحرم باللي بس دعوه كيف خلوه باللي بس دعوه غسلوه خلوه باللي بس دعوه تخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه وجنبوه الطيبة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وحد يقول الشيخ لأن الهيئة التي مات عليها يبعث عليها. ما تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يوم القيام الناس خائفة وتبكي ويمشي آمن مطمئن ويلبي والآخر ما يضرب في ولا والآخر يسرب واشتراف والآخر نصب القار وكل وحده أشتاير يبعث المرء على ما مات عليه فهمنا كيف هو لا خرم الشم يتبعث بمشم ونفس الشيء فهمنا اللي يبغى يجرد نفسه من هذه الأشياء هذه الحمد لله كان أعطيب بال الحمد لله يخافون الله تبارك وتعالى وينظفوه من هذه المصائب زيد الواشمة والمستوشمة زيد واشكاين باش يشوفوا النساتة وأنا يعتبوا غدين غير في الصلاة والواشرات والمستوشيرات المتفليجات للحسني وش معنى كلام هذا معناه يا اخواني الكرام ربي سبحانه خلقنا سغاننا قراب لبعضهم بعض تجي مرات تقول له لا يا ربي ماشي مليح هكذا تروح الأوروبا وتروح لعند طبيب الاسنان تقول له يلا ابردهم ابردهم مدير فيهم الفلا في الوسط المتفلجات أو الواشرات كيف تدير الفلجه في الوسط في منه وفي منه وكذا وتوسع فمها وتسقمها على انها هكذاك رب يخلقها بينما هي الطب اللي داروها لها بينما تشوفوا يا اخواني الكرام نهايه الحديث هذو اربع نساء ملعونات اللي هما النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصيلات والواشرات والمستوشرات, والمستوشرات علاش نهاية الحديث هو الذي يعليل ما شيئانا واش قال الرصاص في نهاية الحديث اسمعوا مني المغيرات خلق الله اعلاش منعونات لأنهم غيروا خلقة ربي قالوا يا ربي ما تعرفش تخلق تغفير الله يا ربي وراحوا للعطباء وراحوا الغيرهم وسقمونهم أمورهم فهمنا كيف هذه هي يا إخواني الكرام لأن الحديث هو اللي عدي وعليل فقال المغيرات خلق الله هذه تغير خلق ربي ما تبغيش ربيك مخلقها تروحي يدير خلق لنفسها فهمنا كيف لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام فالنساء رهم في رسمتهن النساء وجوش في المريخ رام ساكنين معنا في ديارنا والإنسان إذا استطع يحكم يحكم فهمنا كيف يلحق الوقت اللي, اللي الأمور تنفلت ولا يستطع أن يمسكها والله يا إخواني الكرام ما دمرنا نتكلم على الأشياء هذه جاني ذاك اليوم واحد يا إخواني الكرام والله يبكي وقال لي يا شيخ راني في مصيبة كبيرة وقول لي كيف أشندير فهمنا تنسي ايام برك قتلوا خير إن شاء الله قال لي عندي زوج بنات كبار 24 سنة في عمارهم وكبروا قال لي ولو ينطحوا يماهم ويسبوها بربي ويضربوها وكينو خرجانا للخدمة يخرجوا ويهملوا كيفاش ندير ذرك البنات هذو نحاولهم يروحوا يهملوا عليا ولا نقتل ولا كيفاش ندير لذلك اللي رأي بنته صغيرة في يده يقبض مشي يقبض القبضة على الجاهلية يقبض قبضة الإسلام يا ربي يا بنتي هاو ربك وربكها دينك هاو هاي الجنة هاي النار ما راهي صغيرة قلت له اسمع انقول لك حاجة وجاوبني قلت له العامية احنا واش نقول بالعامية تسمعوا مليح قلت له جحان انتم تقولوا جح ضربوا وليدوا قبل ما يكسر القلة فهمنا كيف شافوا الفتر القلة ضربوه قالوا يا باب عنا قالوا خفتك تكسرها قالوا يا خنا ما كسرتهاش قالوا كيتكسرها لا ما نضرباكش قلت له انت يا وين كنت بكري حتى لحق 24 سنة كنت تديها تخيط وتديها تجيب وتديها كذا قال لي صحيح قلت لهم ما لان اجني أما الفاكية تاعك طابت الآن كل كل وسكت فمنها كيف لما كانت البنت هذه غذة طارية في يدك لما تشوفك تسجد تقولها يا بنت يا رواحي تسجدي وتحكمها أمات قولها يا بنت تصلي يا رواحي تصلي مع أمات يا بنتي هاو ربي يا بنتي هاو الرسول هاو القرآن يا بنتي خليك من التليفيزيو خليك من الفاجرات المصرية اللي خلطوا النادينا مصر أكبر دولة في الفساد بدليل خلينا نطول معكم حتى الفجر بدليل أنها الآن أمريكا فتحت يا اخواني كرام العام الماضي في اكتوبر فتحت اكبر اوبيرا في العالم فهمتوا كيف فتحت اكبر اوبيرا في العالم في مصر اليابان بنتها وامريكا جهزتها فهمنا كيف وكنت اقرى في الجرائد سمعت وزير وزير الاعلام المصري تكلم معه قالهم مصر تنتظر اكبر حدث في العالم واشنه اكبر حدث في العالم في مصر هل هي, صا... هل هي مصانع انت على الطائرات او مصانع انت على الدبابات او مصانع انت على السواريخ العابرة هي هي يا اخواني كرام اوبيرا اوبيرا تعرفوا واشنه الاوبيرا هذه؟ يعني بيت كبير للفساد بيت للفطور بيت للزندقة يا اخواني كرام ولمحارفة الله ورسوله لذلك في باريس في امريكا الجالية المسلمة العربية تسهر بالأفلام المصرية. الأفلام المصرية راحت والآن مصر تتاجر في المخدرات كما تتاجر في الأفلام. لذلك انتبه ولا تفتحوا هذا التلفاز الشر اللي هو بيت الشر لما تولي عندنا تجلس في بيتك ويسلوك الأفلام الإسلامية ويسلوك العلماء وتشوف بعينك تصبح عندك مدرسة في بيتك يا إخواني الكرام، مدرسة إسلامية تتثقف بها ثقافة إسلامية في, في بيتك. أما الآن عند الثقافة الفاجرة الماجنة التي تضاد الله ورسوله لذلك هذا الرجل قلت له وين كنت يا اخي العزيز قبل ما يلحقون بناتك رباو عشرين قال لي صحيح كنت ضايا كنا نجلس كنا في التلفزيون ونشوفه في بعضنا بعض ونشوفه في كذا قلت له أما لا أما للفاكية دعك طابت أجني الآن وكون أمنا كيف أجني وكون ولا تنومن إلا نفسك راح انطالب هذا هو الحلوى ادخل فادخلوا اقتلهم ادخلوا قال لي نرميهم خلي نرميهم قلت له ما ترميش وغلق الباب عليهم يا يجوعوا حتى يتوبوا لله توبهم اما ترميهم يا اخواني كرم ذو مش رجال ذو نساء يروحوا يجيبوا العار يرجعوا للدار بينما ولد الدار تحت القنطره يبات في العزقة ما يهمش خال راجل قالوا ليد ما بقاش يبيع حاولوا اما تحوز بنتك يا اخي العزيزه حرام لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام ما دامت العصمة في ايديكم وما دامت بناتكم صغيرة في أيديكم الحذر الحذر والتعليم الاسلامي يا اخواني الكرام فهو النجاة وهو الفلاح وهو في الدنيا وفي الاخره البنت المؤمنه كي تربيها يا اخواني الكرام البنت المؤمنه كي تربيها التربيه الاسلاميه يوم القيامه كما قال الله عليه حتى توصلها لدار زوجها تدير لك حجاب من النار وين تلقاها انت وين تلقاها والله لو تدفع مالك كل ما تلقاهاك إذن كانت له بنت أو أخت فارباها وغداها وأحسن تعديبها ثم زوجها كانت له عجابا من النار يوم القيام وتعطي روحهم كلهم ما تلقاها عندك بنت يوم القيامه تنجيك من جهنم تروح تفلتها تخليها مع التلفزيون ها من عدد حق غلق غلق يماها وين كنت قبل ما تغلب يماها وين كنت انت وين كنت يماها لذلك يا اخواني كرام نتابع نسأل الله تبارك وتعالى لنا الفوز والنجاح وان يهدينا جميعا وان يهدي نسائنا وشبابنا وان يهدي بناتنا وان يجعلنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين